بسم الله ق ر آ ن أعوذ ب ا ل من ا ل ش ي ط ا ن الرحيم ل ا فثبتوا ك أني الذين معكم آمنوا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 ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب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 و موسوعه ن يشاقق الله ر النابلسي ه للعلوم ا ب ذ ذ ا ل ا ي عذاب ا ل ن ا م ي ه ل ق ي ت موسوعه الذين ك ف ر النابلسي للعلوم ذ الاسلاميه م ت ح ر ف ت ح ز ا إلى ف ئ أ و متحيزا إ ل ى ف ئ ة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم و و م أ اسماء ه جهنم و ب ا ل ص ي ر فلم تقتلوهم ولكن ل ل قتلهم ه و الله م ا و ل ي ي ب بلاء ل المؤمنين منه ح س ن ا الله إن سميع إن ان ل ل عليم ذلكم ه سميع و أ الله الكافرين موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد ج ا ء وإن تنتهوا فهو خير ل موسوعه ن النابلسي تغني عنكم للعلوم الاسلاميه ل ل م